يقول هل صحيح ما, يروي ما روي عن الشافعي قوله لا طاعة لوري أمر عطر الجهاد ما ظن الشافعي يقول هذا الكلام الجهاد حسب الإمكان حسب الجهاد إذا توفرت شروطه وإمكاناته وانتفت موانعه يقام أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد ولا إمكانياته فإنه يؤجل إلى وقت آخر نعم